وَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ فانت تَقُمنا مِنْهُمْ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ ما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل ما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 نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن بِر الرَّح مَانِ لِبُ يوتِهِم سُقُفَم مِم فِغبَّتِ وَمَعَارِد وَمَعَجَ عَلَيهَا يظهرون بِوَاذٍ وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا آخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ للمت... ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسنون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبيس القرين وَلَن يَنفَعَكُمُ اليَوْمَ إِذ ظَلَمْتُمْ أَنكُم فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ الصُّمّ أَوْ تَهْدِي لِلعُم ي وَمَ كَانَ فِيظَلَ مُبِ فَإِم مَ نَذهَبًَاَّ بِكَ فَإِن النَّ مِنهُم منتقمون اُنُورِ انَّكَ الَّذِي وَعَدْنَا هُمْ فَإِنَّ عَلَيْهِم مُقْتَدِرُونَ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إن عليك على صراط مستقيم وإنه الذي ذكر لك ولقومك وسوف تسالون أَلْمَنَ ارْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ وَلَقَدْ ارْسَلْنَا مُوسَى بِآلِهِ فقال إني رسول ربي وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ لَنَا ارْتِجَاجٌ مِنْ تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ أمن خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولاء يا عليه اثاوره من ذهب او جاء معه الملائكه مقترنين فاستخف قومه فاطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفون انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلنا تَلَلَّلِ لَا خِيرِينَ وَلَمَّا ضُرِبَ بَنُو مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا طَأَمُك إِلَّا عَذَدُونَدْ نَعََمنَا عَلَيْهِ وَجَعَ النَّهُ مَثَلَ لِبَنِي إِسْرُائِ وَلَ نَشَاءُلَ جَعَ النَّ إِذَا تَمَّ فِي الْأَرْضِ يُخْلِفُونَ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُوا هَذَا صِرَاطًا وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُم عَدُوٌّ مُبِينٌ وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ قَالَ قَدْ هُدِكُم بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُون إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم نليم هل ينظرون إلا تَاءَتَ أَنْتَ تَتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ أَلَا خِلَاءَ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عادُونَ يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشترون وتهيه لأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتمها بما كنتم تعملون لَكُمْ فِيهَا فَٰكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنهَا تَأْكُلُونَ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ مَخَالِدُونَ لَا يُفَارِقُونَ اكتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوهم الظالمين ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أمرا فإنا مبرمون أمَ بَرَمُون أَم رَم فَإِن أَمُ بَرمُون أَمْ يَحفْسِبون لأَن لََس مَعوسِرلََهُم وَنَجَوَهُمْ بَل وَرسُلونَ قُلْ إن كَانَ اللَّهُ رَبِّي مَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ العرش عما يصفون فَذَٰلِكَ هُمْ يَخُوضُونَ وَيَلْعَبُونَ حَتَّىٰ يَلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهُهُمْ وَفِي الْأَرْضِ إله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 فَإِنَّ يُوْفَكُونَ وَكِيلَهُ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ سوف تعلمون بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين ان لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ إِنَّا نُنذِرُ فِيها يَفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ أَمْرًا مِّنْ عِندِنَا إنا كنا لِيْنَ وَحْمَتَ مِنْ رَبِّك إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُم لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم لولين بل هم في شك يلعبون فَإِذَا قِيلَ يَوْمَئِذٍ تَتِ السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ يَوْمَئِذٍ نَّاسٌ حَافِظُونَ عَذَابُنَا لِيمَ رَبَّنَ اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا أنا لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون كاشفوا العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون وَلَا قَدَفَةًَ قَابَ لَهُ مقَومَا فِي رعَونَ وَجَ أَهُم رَسُولُ كَرم أَنَ الدُّ إلَ عبَدَ اللَِّ إِلَكُم وَاَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي جَاعِلٌ بَيْنَكُمْ عَدَاوَةً وَحِقْدًا وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تُرْدَمُوا وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أنها بعباده ليلة إنكم متبعون واترك البحر رهون إنهم جند مغرقون. كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَجُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ كَذَالِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمَنَا الْخَارِقِينَ فَمَا بَكَتَ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَلَوْ ضُمَّتْ وَمَا كَانُوا وَلَقَدْ نَجَّيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ مِنْ الْعَذَابِ الْمُهِينِ مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ ولقد اخترناهم على علم على العالمين مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَن مَوْلًى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ إِلَّا مَنَّ الرَّحِيمُ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ إنِ شَجََةَ الزَُّّ مِطَعَامُ لَث كَلمُغل تَّ فِي البُطُون كَغَل الحَمم خذُوهُ فَتُلوه إلَ سَوَ إِلجَحيِيم ثُمَّ صُبُّ فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ لَوْ كَ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ إِ المُتَّقِينَ فِي مُقامِنَ مِن فِي جَ النَّاتِ وَعُون يَبَسُونَ مِنسُ دُسِ وَاسْتَذُرَكِ مُتَقابِدِ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكهَةٍ لَّآمِنِينَ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَ تَلُوكُ ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسترناه بلسانك لعلهم يتذكرون سَالِكِ بَيْنَهُمْ مُرْتَقِبُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ آمِين ونزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبثون من دابتنا آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء لرض بعد موتها فأحيا به لرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فَذَٰلِكَ أَيُّ حَدِيثٍ بَعْدَ ٱللَّهِ وَءَايَٰتِهِ يُؤْمِنُونَ وَيْلٌ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب نليم وإذا علم من آياتنا نِتَّ قَدْ هُزُوا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ مَنْ وَرَاءَهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب عظيم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 قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيان الله ليجزي قوما بما كانوا يكتبون من عمل صالحا فلنفته وَمَن نَّسَىٰ أَفَعَلَيْهَا ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ وَلَقَدْ نَاثَ يَنَاذِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ فَتَوَرَزَقْنَاهُمْ مِنْ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِنْ لَدُنْهُ فَمَا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 ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع هو الذين لا يعلمون إنهم لن يغنون وَنكَمِنَ اللهَّ شَيأَ وَإِن الظَّالِ مِينَ بَعبُهُمُ أَو لأُ بَع وَلهَّهُ وَل هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون أم حسب الذين اجترحوا َ أَاتِ أَ جَعَلَهُ كََّذينَ آمَنوا وَعَمِلُ الصقَّالِ حاتِ سَوأُمَحيَّهُم وخلق الله السماوات ولرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من تجزى خَذَ إِلَاهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن دي هِم بَعْدَ اللّٰهِ أَفَلَا تَلَكَّرُونَ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا لَدَهُ وَمَا لَهُم بِذَالِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّون وَإِذَا تتلى كما كان حجتهم ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون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 هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنفق ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا مِنَّ الصَّارِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي لا عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي بِهِ سَاعَةٌ إِنَّ الظَّنَّ إِلَّا ظَنٌّ قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنَّهُ ظن إِلَّا ظَنٌّ وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَكِلَ الْيَوْمَ نُنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتموا آيات الله ا وَغَرَّتْ قُبُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الارض رب مين وَلَهُ لكِد في السَّمكِ وَلَ وَهُوَ العزز الحكين